ماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين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 وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنَاثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون يَبُون لَا آكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّوم فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ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 لو نشأ أجعلناه أجاذا فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون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 تنزيل من رب العالمين بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَن تُمْحِينَ إِذَا تَظْرُونَ وَنَحْنُ أَقَرَبُ إلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقَرَبُ إلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِن لَا تُبَصِّرُونَ فَأَوْلَائِكَ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ